تفوح رواحه الريحان لا أزكا ولا أطيب وياشد الطير في البستان لا أنت ولا تراب <تصفيق> تفوح رواحه الريحان لا أزكا ولا أطيب وياشد الطير في البستان لا أنت ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطراب ويجهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغراب ويسه السهر في الرحمن لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغراب في البستان لا أندى ولا أطراب تفوح روايح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطراب ينادي البلبل الشادي غفقته ويغري وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها تفتح روائح ريحان لا أزكى ولا أضياء وياشت طير في البستان لا أزكى ولا أطيان الطير في البستان لا أندى ولا أطران وماء البركه الهادي يعاني قرم لشاطها والحان من الحادي إلى الغيمات يهديها وماء البركة الهادي يعاني طرم لشاطها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها تفوح روائح الريحان لا ازكى ولا أطيان ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى تفوح روائح الريحان في لا أندى ولا وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأسرار ووحي الله إلهامه فجل الخالق الأكبر وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأسرار ووحي الله إلهامه فجل الخالق الأكبر تفوح روائح الريحان لا ازكى ولا أطيان ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويشد الطير يفوح رواحح الريحان لا أزكى ولا أطيئ ويجد الطير في البستان لا أندى